119. السَّبِيلَ هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا 110. اعتدنا للكافرين سلاسل وأولالا وسعيرا 111. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عيني يَشْرَبُ بها عباد الله عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا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 شر ذلك اليوم ولقاهم نضره وسورا وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا متكئين فيها, على الأرائك متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا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 إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سودس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا